القرآن الكريم القارئ الشيخ عبد الحميد من قرية الفرفرية لأهل طنوز هطاي يتلو على مسامعكم تلاوة مباركة من أول الجزء الرابع والعشرين من آخر سورة الزمر huza b Allah ﷻ, min كذب على الله وكذب بالصدق وكذب بالصدق إذ جاء أليس في جاء بالصدق وصدق ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله شو ان الذي يعملوا يعملوا ويجزيهم يا Eleyse Allahu ve de ve yuhafunu min dunih ve yudli وليس الله بعزيز في انتقام ولا إن من خلق أو أرادني برحمتن هل هم مسكتوا رحمتي يا المتوكلون قل يا قومي سوف التعلمون مياتي dal la ma Ma ant alayim beokil? Allahu yeter حين موتها والتي لم تموت في منابك فيمسك التي تقضى عليها الموت وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لا تفكرون أم اتخذوا من دون الله شفاء قل لا lehum mulkus semawati vel وَإِذَا ذُكِرَ الله dūnihī izām yastavcirūn Kunin! Allah'a لَهُمْ سِعَانُ مَا كَسَبُوا وَحَقَبِيْمَ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَإِذَا مَسْتَ DOROROR وَمَا لَكَ لَا يَكْرُمُونَ kazabu, ve kileri bu ve ma اليك لايات لقومي قل يا عبادي الذين اسرفوا لا لا تقنطوا لا تقنطوا من رحمة الله. وأسلم له من قبل أن العذاب من قبل أن وتنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل واتبعوا min kıble min kıble eyet yani mullab ve على ما فرطت في جنب الله في جنب الله وإن Uh, وين ويُنَجِّلُ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ و ينجلاه الذين اتقوا Allah khaliq şey أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحفظ باطن عملك ولا تكونن ya Kirin, ve ma kıyameti ve semanı tutuyatım beni. في خوف الصور فطع من في السماوات ومن في الأرض إلا من fi khafihi uhra الحق، وقضي بينهم بالحق، وهم لا يظلمون، ووفيت. كل نفس ما عملت وهو علم بما يفعلون وسيق الذين كفرون لا جهنم حتى إذا جاؤها فتحت أبوابها وقال خزنتها ألمياتكم وقال لهم خزنتها ألمياتكم Kul men kumiatuna raikum yatluna alaykum ayati rabbikum wa bu ko gelimeime dur bir gel وبعس مثول متكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة İzlediğiniz Hatta. وَنَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ يُنَادُونَ الشَّاعِ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقَضَى بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وقيل الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم اللهم بحقي هذا ما قرأناه ونور ما تلعناه مهدياً إلى روح نبينا محمد وآدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وما تناسل وتناسب بينهما من الأنبياء والمرسلين وإلى روح والأنبياء والمرسلين وإلى روح ماتنا وماتنا وخاصة إلى روح والدي ووالدي والديه والدي والد والدي والدي والدي والديها اللهم جل في قبرهم اللهم اجعلها في قبورهم غزاء وجعلها في قبورهم ماء وجعلها في قبورهم مهنسا وجعلها في قبورهم لظلمتهم نورا سحان ربك رب العزة عما يسبور وسلاو على المرسلين والحمد لله رب العالمين